من الله ما عمل الدين تقوى الدين ونعمه الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراج وقمرا منيرا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 وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله يتقلب الإنسان بين أنواع من البلاء وصنوف من الفتن فتارة يبتلى بالغنى فلا يشكر وتارة يبتلى بالفقر فيضجر تارة تأهزه أعاصير الشهوة وتتلاعب به رياح النزوة فيهوى إلى مهاو الهوى فيتردى وتارة يتألم وتارة يتنعم وتارة يشقى ويتعب وينصب في مسالك الحياة جادها ومجالاتها وميادينها المختلفة وفي مسيرته الهادرة الصاخبة يتقلب الإنسان بين هذه الفتن وبين هذه البلايا حتى يلقى الله عز وجل ولكن من أصعب ما يواجه الإنسان في مسيرة حياته أعداؤه الذين يحيطون به وإن من أكثر الأعداء إحاطة بالإنسان واستهدافا له وهو يخوض مع الإنسان معركة شرسة صعبة الشيطان باعتباره العدو اللدود وباعتباره العدو القديم يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن أجعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون والشيطان في مسيرته الطويلة مع الإنسان ليس بقوي إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكنه قوي على من كان أضعف منه وإن الشيطان لا يستحوذ ولا يسيطر كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يهدي حذبه ليكون من أصحاب السعير الشيطان ضعيف ولكن الإنسان أضعف من الشيطان، وعندها يستحوذ عليه الشيطان. وإن الناس يتكلمون ويقولون بأن كنا على استقامة في رمضان، فإذا بالشياطين قد أغلقت، وقد وقد حلت من قيودها، لذلك تكاسلنا عن الصلاة في الجماعة وتقاعسنا عن قراءة القرآن. ليس الأمر كذلك. الشيطان ضعيف. ولكن الإنسان العاجز المنحرف الفاسد الفاسق أضعف من الشيطان حتى قال الله عز وجل عنهم استحوذ عليهم الشيطان أي تمكن الشيطان منهم فيقودهم إلى حيث يريد وإن الشيطان في عداوته الطويلة مع الإنسان قوي ضد الإنسان لأن رسالة الشيطان الهدم والتخريب والضلال ليس له رسالة خير والشيطان قد خبر الإنسان ومسالكه ومداخله وطرقه وطبائعه ولذلك إذا أتى الشيطان إنسانا أتاه من قبل طبائعه التي يعرفها وبطبائع الإنسان يؤو الشيطان الإنسان وإن الشيطان في معركته مع الإنسان يستعمل جميع الحيل وكافة الوسائل كما قال الله عز وجل على لسان الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهذا صحيح ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني الشيطان قال لي الله ما بتلقاو شاكرين ربنا قال قالوا الشيطان في البني آدم طلع صح حاجة عجيبة خلاص رأى الشيطان مسبقا قال له والله أنا أجيب بجاي وبجاي عن أيمانهم أي من بين أيديهم من بين أيديهم من أخرتهم يكدر الآخرة ويفسدها عليهم ومن ومن خلفهم دنياهم وعن أيمانهم حسناتهم لا يدعهم للحسنات فإذا جاءوا للحسنات أدخل فيها الرياء وأدخل فيها التعالي فأفسد عليهم ما أتوا به من حسنات وعن شمائلهم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَّى وَتَأُزُّهُمْ أَزَّى بمعنى المتاومة في إيقاع الإنسان يقول لأخي سوي الموضوع ده إذا قال لي لا لو ده حرام بيخليه وبيجي تاني بعد ذلك يعني ما بيغنع ده معنى تأُزُّهُمْ أَزَّى تاني بعد يومين يجيه يقول لي أخي ما أخير تسوي الموضوع ده يقول لا لا لا حرام بعد شهر تاني يقول له رأيك شنو كده أمشي شوف لك فتوى أمشي السفتي إليك إلي راسك شويه, شوية. لبا عديل الناس حصل بي ودي الناس البنوك شنو؟ البودي الناس البنوك لحد ما يدللوا بيوتهم ويودوا لهن العمدان في السجون شنو؟ الواحد الجمرة الساسي بعموده شايل العمود وماشى وراجع من العمود وين يا الأولية؟ تقول لك زوجي في سجن فلان سجن مدرمان سجن كوبر سجن شنو؟ الساسي ش... بعمدان أزود ما كان هيط جاء مكتفي جدا بالله داعي الجروش اللي ده لا ما عايش على قدر الموضوع ده الشيطان قال لي خسما إنت تزيد مزيد دخله قال لي لا حرام ثاني بعد شهر جو قال يا بالحلال ما بالحلال بعد شوية يقول له يا أخي اكتب شيء لا ما بجو. أقول له اشتري البضاعة بعدا يقول لك سيرة يكتب سيرة البضاعة يكتب وكتب بعد شوية يقول له بتحلو ما تخاف لحد ما يودي لك سيوكوبر بعد ذلك العمنات لطاقش هو قاعد في, في السجن الشيطان لا يستغل الإنسان ده استغلال وقال لك أصلا يقول الحمد لله الشيطان تفرس في الإنسان قلبني آدم ده. ما بقول الحمد لله وفعلا ربنا قال وَلَقَدْ صَدَّقَ عليهم إِبْلِيسُ ظنه. الظَّن الظَّنَّاهُ إِبْلِيسُ في البنى آدمين إنما كان صحيحا أنهم لا يشكرون أعوذ بالله ولا تجد أكثرهم شاكرين والشيطان في هذه المعركة الصاخبة يأتي بكل حيله وبكل طرائقه وسيلته الايمان الكاذبة وقاسمهما إني لكما من الناصحين وحيله المقاييس الفاسدة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ولو أني حدثتكم عن الشيطان وأثره في حياة كثير من الناس لتأكدتم أن الشيطان يعشعش في بيوت وفي رؤوس وفي عقول إن أسوأ ما يضل به الشيطان الإنسان الكفر والخروج من الملة سب الدين والإضلال والكفر والعبادة الفاسدة ثم يأتيه بباب البدع مسلم أبا يكفر يخليه يعمل بدع أليه كله في بدع لا أجوء ولا حسنة ولا عمل مقبول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال صلى الله عليه وسلم الشيطان يجي للبن آدم بس يخليه حريص على البدع الأشياء الما في الدين جاءبوا الناس من رأسه يخليه يستغل بالليل والنهار في باطل لا تعب تعب ونصب ما في أي أجر ثم بعد ذلك يأتي الشيطان للإنسان من باب الطبائع الموجودة فيه إذا كان إبليس حاسد، فإن إبليس استغل حرص آدم الشديد فاستغله وبالحرص أخرجه من الجنة لأن الله نهاه وإبليس أغواه وبالتالي أكثر ما يستعمله الشيطان ضد الإنسان حرصه على الأشياء وبالتالي الحرصه يقود الإنسان إلى التملك الباطل التعدي على حقوق الآخرين كل ذلك يأتي من باب الحرص على التملك حب الأشياء وب... وهذه مشكلة الإنسان أنه ضعيف ضعيف أمام المادة ضعيف أمام المغريات والشيطان يأتي كل ب... الشيطان كالكلب يشم القلوب فينظر ضعفها فيغري الإنسان مثلاً شخص تلقاه في المال ما يتهزه نهاية ما يتهزه كختيت له مليارات قدامه ما بشي له. يقول لك الحمد لله ما بشيل له يقول لك حرام يا حريص ما بدخل حاجة عليه لكن في باب النساء بعيف دبقى الشيطان ما بجوه في المال لا بقول له اختلس لا أنواع يختلص للشيطان ما بباري الشيطان في الباب ده لا بقول له سرق لا بقول له أقتل، لا بقول له خش سلك بيدسجن، لا ما بقول له كذا. بيجيلك من باب النساء. داب كل عنده مليارات، لكن مشكلته كلها مع السكرتيرات، ما مع الدولارات. في ناس ناس دولارات. في زول كان جبت له مرة قدامه ملك جمال ما بعيله ولا بيشتغل بس لكن لما يشوف الدرج ده بالتجهجة، بالتجهجة في القرش ده ممكن يضل ضلال يخش السجن يقتل، يكذب. يغش يخدع يشيل يلفق ما عنده مشكلة مشكلته في الديرش أي زار عنده مشكلة براو في زوال مشكلته في النساء زود النساء هذا الشيطان بجيههم ليك وذاتا بحتاج جيههم لأنه ناس روتانا ما خذلوا الحاجزته هو ناس الشياطين الإنسذات هنا ما خذلوا ناس روتانا كملوا الناقصة ذاتا إذا اللي ضلوا دلوا دلو هو جوا بيته ثاني كيف الشيطان في الشيطان مع, مع اشوفه الشيطان مع الافلام ثاني عاد يجيبوا له الشيطان كيف يعني يعني الممثلات بالعريانات دين شياطين محتردي معروفه فلانة بفلان ودي فلانة بفلان الشيطان بيضل الناس الغناء ده أنا متأكد إنه شغل الشيطان والدليل على انه شغل الشيطان الناس تحدهم لنا ما مقتنعين ان حرام ما شغل شيطان يقول لك يا مولانا حرام أي حرام لكن يا أخي ما في علم قالوا جائز يا طلاب العلماء قالوا جائز ده ويا طلاب العلماء قالوا جائز وريني عالم جه شاف الخمج الاخواننا ولدوا بيدرقصوا مع بعض في حفله ضيقت عالم ده وريني الله أعلم كان جبت البابا يحرم الكلام ده شفت الباب بتاع كان المجرم ده كان يجيب تقول حرام ده لو كمان الشيطان زاد وكان يجيب تقول حرام الشيطان زاد وكان قلت لي فتوى بيقول حرام دي دايره حرام دي والله ما بيستفتوا فيها اقسمت بربي ويجوز للمفتي أن يقسم على فتواه اقسمت بربي الغناء في الحفلات البساونات اللي بيجيبوا المسوان والرجال يغنوا سواء كان راجل بيغني ولا مره والله حرام ولا أشك لحظة أنه حرام ده ده له حرمه كمان ده حرام قاطع لكن تعال شوف يقول لك الشيخ الفلاني ما أفتح الغنى ده حرام انت متأكد هاي حرام يا مولانا لكن كده حياتنا دي منتهية هاي حياتنا منتهية يعني شنو منتهية هل ما بينهيها شنو النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث في صحيح المسلم الجرس صوت الشيطان انتهى الكلام الجرس شفت الجرس ده صوت الشيطان يا ياخ الناس في الصلاة الموبايل بدوك غنى رأسه عديل دو الصلاة الناس ما في الصلاة في ناس دائلين اتوطحوا شوية في الصلاة ما حكاية شايفينها الصلاة من كثرة من نغم ذاته جاذب يا والله الناس أش... أش... أش... أش... أش... أش... شفت الغنى ده خطر واستفزز ما من استطعت منهم بصوتك بالله واحد تجابيك رفيتنا توقعي بعد شوية يقول من شين عصايته ينجز يا زول خليك محترم جنب في شنو ما بقدر ده مالشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك تقول لي ما حرام؟ يا أخي صوت الشيطان ما يكون حرام كيف؟ والله الشيطان شيطان يدور الناس يدوره؟ انت عايشوا بالحفلة دي بنلاقي بعه شوية والله إلا تعرف الراجئ لا تعرف المرأة بعد شوية يدور يا أخي الواحد تلقى بغني كذا أكفل الصوت عيل له ويغني براه ما بتقول مجنون؟ زور في التلفزيون بيغني أكفل الصوت وعيل له هو يتحرك وينطق والله تقول له هذا مجنون بس إلا تفتح الصوت يعني تفتح الصوت واستفز من استطعت منهم بصوتك وفي الصحيح مسلم إن الملائكة لا تصحب رفقا فيها كلب أو جرس إن الملائكة لا تصحب رفقا فيها كلب أو جرس أي ناس معاهم جرس الملكة الملكة بتخلوهم تقول لي الموسيقى محرة يا خل جرس صوت الشيطان تقول مؤجي تارك وشلون والكمان والأوردن يقبل شنو؟ إذا كان الجرس المسكين الجرس المسكين ده صوت الشيطان الأوردن ده يكون شنو يعني؟ يقول لك قال ما حرام أن العلماء الأفت بأن الموسيقى حلال لو جشافوا الفتوى بتاع عتل أوصلت المجتمع إلى وين؟ كان تراجع من فتواهم وكان قالوا الشهده حرام لأن الفواصل ما دقيقة طيب يأتوا الحلال ويا طول الحرام والموسيقى حلال لكن غناء بريء غناء بريء زي شنو غناء بريء زي شنو يعني زي شنو يعني كده غناء بريء زي شنو طيب الغنى الموجود ده بريء ولا ما بريء الغنى اللي بيغنوه الناس حاسس الان بالغناء الفنانين ده بيتكلموا عن العيون وعن الوجنات وعن شنو وعن الشعر الشيء ده بريء ولا مجرم بريء ولا متهم ديئة غنى ده ما في فواصل بعدين نفس الغنى ده اجتمعوا بنات العلماء قالوا بدون اختلاق حس الناس بس اخذوا الفتوى الاولى الراس الخيط الغنى حالات بس يكون بس هادي يقول لهم بعد ذات الباقي العلماء قالوا ان افتو قالوا بدون اختلاق النسوان براهون يغنوا الرجال يغنوا براهون راجل مره يجي يغنوا مع بعض يغنوا الكان قالوا حرام العلماء جوز الأونة قالوا الصورة دي من صور الغناء حرام. بعده الموسيقى في الأخبار وفي الفاصل بين البرامج الدينية شوفت البرامج الدينية في التلفزيون وفي الإذاعة قبلها موسيقى وبعدها موسيقى هذا لازم شوي من الموسيقى الفاصل الـ الـ الكلمة الـ أي حاجة الجرس صوت الشيطان تقول ليش شيطان ما في الشيطان متمكن في حياة الناس. الشيطان يستغل طبائع الإنسان حرص الإنسان على الأشياء الشهوة التملك الطمع الذي به يخرج, الإنسان يخرج به الإنسان عن حد الاعتدال وإن من أعظم أسلحة الشيطان في طبائع النفس البخل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله الشيطان يعدكم الفقر الخوف على المستقبل بسببه وقع من وقع وأكل الحرام من أكل وانحرف عن الجادة من انحرف إذن ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. البخل وأعظم أسلحة الشيطان الغضب إذا غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة الشيطان بعديه دوب بتمكر فيه اذا كده الواحد ممكن في ساعات غضب يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ويمشي المشنقه بالله بعد ما ينتهي من الكتل ثاني يبقى انسان وديع نفس البني آدم كان وديع بعد شو غضب الشيطان اللي يبه كتل بعد الكتل يبقى وديع بالله تمشي تلقى في السجن قاعد كده تلقى وديع ومسكين بالله كتل؟ الكتل قتل ده قتل اي قتل حصل شنو فقول الله المرحوم يستفزوا وطيب هو عمشو قتل يستفزوا شيطان يعني إذا الشيطان يستغل الغضب في الإنسان والغضب حالة تمرد في دواخل النفس الإنسانية يؤجدها الشيطان ويشعلها أيضا ليخرج الإنسان عن الوقار وعن وعن الطريق السوي وعن السلوك السوي وعن الفهم السوي يخرجه إلى الانحراف دي من الأشياء اللي لها الشيطان في الإنسان الشيطان أخبر القرآن أنه يدرج الناس في الضلال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ما بقول له زول مرة واحدة بالراحة بالراحة درجة درجة لو جاوا من أول مرة قال له تعمل الحرام بيعملوا. ما بيعملوه ما بقول أعمل حرام يقول له بسيطة عمل كذا كما جاء في تلبيس إبليس أن الشيطان جاء إلى عابد في بني إسرائيل ثلاثة شباب عندهم أخت واختهم دائمين يخرجوا الجهاد المكتوب عليهم الثلاثة فريطلعوا قالوا أكثر زول نأمنه على أختنا هذا العابد جحنسوا قالوا لي اخ أختنا دي ما بنأمن زول في بني إسرائيل هذا كلها منحرفة إلا أنت بستمسك لنا أختنا أبا فما زالوا به حتى الآن قام قال لهم خلاص الأوضة ديك البعيدة خدت في الأوضة هناك وقال ليهن قال أنا بخدت الأكل وكتل الأكل في مواعيده بخدت الأكل في نص الشارع بعد ما أخش أطي وأكفله تتمرك تشير الأكل بتاعه وفعلا زمن الشيطان الزلد بخدت الأكل والبيت تتشير الشيطان قال لي يا خيطان البيت تتعيب مالك. كون كونه تتج المشاردة كل الناس بيشوفوها. أشتره ووصّ lain الأكل لحد الباب لكن ما قابلة شو الشيطان قال له شنوًا مات قابلة الشيطان قال لي ما تقابلة قال له بس خدت الأكل وقول لها اسمعي بعد خمس دقائق أفتح الباب شير الأكل يخدت الأكل ويقبل كده يمشي وخش البيت تفتح الباب تشيل الأكل بعد ما كان يتشوف النصر الشارع قال لها لحد من النصر الشارع ده ماش سوجايا أنت النساء أنت من تزور تقي الناس اللي مات أفضل عليها ما دخلت تطلع المحل لا بس خلّي في أوضة دي. ثاني الشيطان قال لي سلم عليها يا خل بيدي أخوانا ما في شيء ويتيمة. الشيطان قال لي يتيمة أديها سلام عشان تويتطمئن أدخل السرور على قلب أخيك المسلم فإن فإنك تؤجر على ذلك بيجي يفتح الباب يقول لها سلام عليكم صباح الخير أمسكي. قال لي أخذت ما أتاكون معه البيض ما قاعد أتاكو العيلة ضعيفة كيف ما لأ زعل أنا أهل بعيدين أكل معها شا تأكله. قال له بس تأكل معه بس وتطلع طوالي سرعة سرعة بعد الأكل تقوم جاري بيجي بعد الأكل يقوم جاري ثاني قال له أخي تتولس معه لحد يبن لي بس من المغرب تغيب ما تجنب تاني حرام من المغرب أمشي طوالي بيتك بالله لحد ما زن به ده العابد ذاته وبعد ما زن به خلاه. خلا أشأل البد حملت وظهر عليها الحمد الشيطان قال له والله فضيحة انت حتى مولانا والله فضيح بجلاجر والله يجيبوك في التلفزيح وفي الحوادث وفي الأخبار يا أخي حفاظا مش عليك على الدين اللي أنت شاهده ده وعلى بقية رجال الدين أقتله كتله ودفنه أخوانا جو سألوا منا قال له أخذكم دماجد وكذا وشال معاونا الفاتحة اقتنعوا قالوا زور طيب ما فقوا حاجة خلاص اقتنعوا ما, ما سألوا تاني لا قالوا كتله شو الحاجة الشيطان جاءوا الثلاثة الجيزون والراو طري تركت الكف أي واحد قام خجلان ده ما شيخ كبير عابد من العباد ماذا يقدر ينظفه سكت ساكت أكبرهم قال يا إخوانا سمعوا والله أنا شفت له رؤيا لكنه ظاهر من الشيطان وخُطنا دي أزود كتلة طوال الثاني قال له والله أنا شفت نفس الموضوع موضوع الثالث قال أنا شفت قالوا أيوة وقت الموضوع ده كده معناها الشيء ده ما ساكت ما شو حفروا وطلعوا خُط اللي هو مقطورة اتلم البلد اتلمت البلد كلها خدت الزول ده صلبوه دارت له الراهب ده دارت له عديل الشيطان بعد ما خلاه مش وداه حب للمسنجه ما خلاه لما نزحه منه جاوب الليل دارت له باكر الصبح قال اسمع انا وقعتك في ده كله الان كان سجدت لي انا بفكك الدنيا ليل فسجد له ثم فر منه الشيطان بعد ذلك كمثل الشيطاني أجمع أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في هذه القصة كمثل الشيطاني إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين خطوات الشيطان عشان كده يخوانا والله أنا باستغرب الواحد تلقوا طالع عنازل مع قال مركبة في العربي، بتاعته طالع نازل معه زوجتك لا ما زوجتي أمك لا ما أمي حبوبتك لا ما حبوبتي شنو والله زميلتي وطالع نازل معه والعجيب أمام مرأة ومسمع من أسرتها اجي وصل جنب البيت نزلها ويشيلها من جنب البيت يطلع بها عادي عادي جداً يقول لك ما ما في حاجة قال في نزاهة قال في شيطان ولا ما في شيطان الشيطان طالما في شوف ما خلا رجل بامرأة رجل ما تقول لي شوفته كان بقيت شنو شنو كان بقيت تقي ولا بقيت ثانية ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما والبتة البت البتة طالعة البت تزم عادي دي مفروض ما تستحق إنها تكون زوجها لأنها كتبت انتحارة في الزوجية بيدها انتهت تطلع وتنزل معك امكن تطلع وتنزل مع غيرك بعدين الضمان شنو تطلع وتنزل معك وتأمن ان تكون زوجة وقوم من عيالك قول ما بتطلع وتنزل معك بناتك حتكو حيتربهم كيف يعني اولادك حتأمنوا تديهم بناتك وشفعك تشيلهم بيجافاك وتربهم وتعلمهم هي. كان بتطلع وتنزل معك وهو ما بشوف الموضوع فيه حاجة والله داراج منتكس الفطرة يقول لك ما في حاجة مولانا طيب ها لو أختك بتطلع وتنزل مع زوجها بترضا أختك الجد مالك ضبط كضبط أمك لو عملت زوجتك لو عملت بترضا يا إخواننا كثير من الأسر تدمرت بمثل هذه الأمور والله العظيم كثير من الأسر تدمرت المرة بتجي تلقى رسائل غرامية في جوا زوجها الرقم يا بتعرفه يا ما بتعرفه في نسوان عند الشلاقة شديدة طوال تضرب الرقم من تلفونه هي يقوم يترد على بيت تقول الرقم ده حق ده كمان اتبزته يا ما عندك أخلاق ده ده راجل ده عنده عيال زحى من الزول زحى من الراجل وفي رجال والله زي ما قلت لك الصلاة دي اتعامل فيها التهجد بتحجب القرآن بقرأ لكن قدام النسوان ضعيف ينهار قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب, للب الرجل الحازم من كنا للب الرجل الحازم والله واحد تلقى حازم بالله انت راجل كان لغاية تخاف منه لكن قدام النسوان يرجف قدام النسوان والحريب يرجف وتلقايمشيتو الصقلي في واحدة شين شانا مرة والله زوجته تلقاها جميلة ودي والله ما ترضى تكون توخدامه عنده تلقا مخلي زوجته وعياله وماشي متصلين في واحدة زي دي أشيل يقولوا شنو السوداني بيقولوا كاتباو كاتباو ولا هو كاتب روحه براو كاتباو قال ما ما عنده ما لقيت أنت مبرر ما أنا أقول لهم تفسير مادي زوجته جميلة وبتناسه محترمة وعندها عيال وأي حاجة كويسة وماشي متصيرة في واحدة ساخطة حتى من حيث النواحي الشكلية خلي النواحي القيمية والأخلاقية والجوهر حتى من النواحي الشكلية زوجته أفضل منها قلت لكي خلصوا الدمباري المرضي ما وقل لك كاتباو ده آخر تفسير كاتباو ولا هو كاتب نفسه في حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن ياخذ زول لما يكون كعب أشير كعب الناس كلهم بيقول كعب يقول لك لا كويس خالص لأنه ده فطرته منتكسة والله نسأل الله سلامه والعافية شوفوا الشيطان ده ضل زول دا ودهوا كيف قال ابن مسعود والحديث في مسند الإمام أحمد يقول الشيطان لا يدعو الناس قال مر الشيطان على قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه فحاول أن يفرقهم فلم يستطع داري إفرتغ الناس ما قدر فأتى على مجلس يذكرون الدنيا بالقرب منهم فأغرى بينهم العداوة والبغضاء حتى إذا اختتلوا قام أهل الذكر ليحجزوهم فتفرقوا شو شطان دكف لقى ناس قاعدين في طاعة ما قدر عليهم ما قدر ناس جنبهم خلانهم يعمل مشكلة هذا يتفرجوا عليهم قام أحجزك أحجزك صلوا على الرسول يا أخوانا صلى الله عليه وسلم يا أخوانا كده باركوا قاموا حجزون بعد ذلك يزول مشاهدة في الجاتف في النهاية جومون يعني جومون بالطرق الملتوية الشيطان أصلا ملتوي وفي ناس أصلا ترعيكم في الحياة ملتوية وبالتالي الشيطان مكايده كثيرة بالإنسان وهو يستغل الطبائع التي في نفس الإنسان وهذا مصدر قوته وإلا فهو ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال الله جل وعلا في علا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ما تخاف من الشيطان الناس يقول لك الليلة الشيطان يمي في الكوة قول فكوة يعني في شنو قول فكوة ألبي حليك يا صلى شنو الشيطان يربطك في السرير وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم أن دعوتكم فاستجبتم لي بس قال لهم وزلوا في راسهم الشيطان يأتي ويستغل ويؤجج ما في طبائع الإنسان من انحرافات ومن اشكالات يحرق بها الإنسان نحن الجادة يسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الشيطان وكيده وأن يحفظنا وإياكم من همز الشيطان ونفسه إنه لي ذلك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 ولا سيما في العقائد والأحكام والعبادات والطهارة الآن الشباب كثير جدا ما يستطيع يتكلم يأتيه الشيطان بوساوس وتشكيك في الإيمان والتوحيد يجب له أفكار لحد ما الإنسان ينقبض ويدخل عليه الحزن وبعضهم الوسواس يتطور عنده فيصير مرضا نفسيا بالوسواس. وأعلموا مئات الشباب من الذين يترددون على عيادات الأخصائيين النفسانهين والذين يترددون علينا في الفتوى والسؤال يقول لك يا خي الشيطان دجاني أو أنا بجيني أفكار في الدين في الجنة في النار حتى في صحيح البخاري إن الشيطان لا يأتي إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا فتقول له الله فيقول لك من خلق كذا فيقول لك الله فتقول له الله حتى يقود لك ومن خلق الله قال فإذا جاءك هذا فاستعذ وانتهي وهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجع والعلاج القاطع والناجح للوسواس يخواننا الوسواس علاجه بسيط جدا ولينتهي الإنسان الشيطان يجي لناس في الطهارة يتوضى في زول يتوضى عشرين مرة يتوضى في, في الوضو بعد ما يتوضى يقول له خشمك ما عملته يدك دي ما لناشفة ثاني يعني ثاني يعيد الوضوء، في ناس يجوه في الصلاة والله أنا بعرف زول بيصلي الظهر من وقت الظهر لحد العصر يؤذل بيصلي في الظهر والله بيصلي الظهر شفت مين ما الظهر يؤذل طوال يقوم يتوضع يسلي الظهر عشرين مرة يعيد والله يعرف زول برضو جاني الزول ده لما نجوه وقت الصلاة يبكي يبكي عديث يبكي راسه عديث لا قادر يخلي الصلاة ويبقى كافر لا قادر يصلي مع المنازعات مع معه العلاج بسيط شوف أي العلاج بالوعي انت الوسواز دمين منه الإجابة من الشيطان ليه؟ أشان يقيدني عن العبادة المطلوب مخالفته معاكسته عكس الشيطان المطلوب أن تخالف الشيطان وأن لا تسترسل مع الوساوس يعني الشيطان جاء قال ليه أنت ما عملت خشمك قل لي أنت مالك ومالي خشمك ولا خشمي يا أخي ما عملته الله يقبله أول عكت عيد الوضوه كأن وضوك ناجس الله يتبليك الوضوء خلص أنت دائش له وضوك صحيح لأن أنت في حالة مرضية ليس على المريض حرج جاء قال لك أنت صليت كويس قل لي يا أخي كان لك ما تقبله أنت وكيد داك يتماسخ مع الشيطان وكيدماسخ مع الناس في نوع والله مسيخي مساخة مساخة قد يشويه مع الشيطان قل لي سمع الصلاة دي ليك ما تقبل كان لك أنا بصلي لي الله والله تقبل مني ناقصة وعوجة أنت بس بعيد مني ما أوجفت الانتهاء لكن كان جاك في الوضع مشيت معه بتمرقه في الصلاة بعد شوية في الإيمان تقول يقول أنا كافر والله أنا جاني شاب يعني خبرته الباب فتحت الباب الشاب ديبكي بأعلى صوته أنا أجران تكون سبع حوله ولا أخوة الله ما لا قال لنا كفرتها كفرتها كافر يا اخي في كافر بيقول هيك فضل أنت مؤمن ده انا ابو قلت انا بكيل شنو في كافر بيبكي بيقول انا كفرته الكافر بيشوف نفسه صح انت كاون ضايقتك من الكفر ده في نفسك ده انت مؤمن يا اخي والله قال لي جزاك الله خير بس اخنعت انه مؤمن بالبك ده انت مش متضايق اي طيب ما انت مؤمن في ازول لما نكفر بيكفر عديل ويقول لك أنا ماشي الجنة هو كافر حصة الباب ده حصة يقول أنا كافر ولا بقول أنا ماشي جهنم مبسوط من الكفر ده لأنه كافر جد جد في زول كافر بيقول أنا كفرت بيقول أنا اهتدت ألم تر أنها رسلنش سياطين على الكافرين تؤزهم أزا لكن كونه يتضايق ويبكي معناه مؤمن لذلك في الصحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محب الإيمان محب الإيمان وفي الصحيح مسلم جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنه إن الشيطان يلقي في, في نفوسنا ما نتعاضب أن نتكلم به يعني شيطان بالنملة النظيب كلام الصحابة دي قالوا ما قادرين أقوله ما قادرين كلام شين بجوة لكن وإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل رحمة قال أوجدتمو أو وفي رواية مسلم قد وجدتمو قالوا بلى يا رسول الله قال ذاك صريح الإيمان صريح الإيمان مش الوسواس والكلام الكعب صريح الإيمان التضايق مما تجد أنت إذا الشيطان جاب لك حاجات وتعلق وشكك لك كويس يعني الشاب ده قال شنو قال أنا كافر قلت أنا كافر ليه قال لي يا أخي الناس لما رسول الله والناس دي كلها قامت أنا بقول الناس دي بينو بنفسه جايمه لي الموضوع ما بيستحق بينو بنفسه قال قال لي بجيت كافر قلت أنا خلا بيدي كافر ولا في كفر يا أخي أحمد ربكي تزور مسلم وبعدين بعدين أشوف لو الإنسان حسن أنه كافر أصلي بده بدأ يصلي تاني خلاص يعطي للصلاة الشيطان حقق ما يريد ووصل إلى مبتغاه فلا تعطيه ما يريد يتدرج الشيطان بالإنسان حتى يصل به ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عظية من الناس من يصل إلى درجة عبادة الشيطان في موافقة الشيطان وبالتالي إياك أن تسترسل مع هذه الخواطر وهذه نقطة مهمة والله يا أخواننا ما أكون مبالغ أمبارح وحس سألني الوسواس ده أول أمبارح زوج سألني أول أول مارح خمسة سألوني يوميا يقول لك أنا كافر أنا الشيطان بيجيب لي أقوال كلام ما بقدر أقول لك يا مولانا كلام شين أقول لك أنا أعرفه كيف أعرفه يقول لك خصوصا اللي موراني ما ما خلى حد يوراني بس أنت مش في نفسك ومضايق ولا مضايق مضايق أنت مؤمن وقول للشيطان الشيطان أبعد مني لكن إياك أنت تسترسل مع الخواطر تقول آية كده وتاني ترجع وتاني تبكي إياك أنت تسترسل مع الخواطر علاج الوسواس علاج مفاهيمي تفهم الشيطان ده الشنو تخالفه تعرف انه انت ما كفرت تكون مصمعين ومؤمن ده علاج الوسواس والله كم مشيت الازهر والله وين ما تلقي علاج غير ده ما تضايق العلاج بسيط تستعيد بالله المشيطان الرجيم تواصل في عباداتك جاء كلام زي ده قل اللهم انت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير بذلك يحفظك الله عز وجل من الشيطان ومن كيد الشيطان نسأل الله تعالى أن يحفظنا اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أموالنا وأولادنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم إنا نلجأ إليك ونعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم لا تجعل له علينا سبيل ولا له علينا سلطان يا رب العالمين اللهم تقبلنا وتقبل منا ورحمنا يا رب العالمين رحمة تغنينا بها عن الرحمة من سواك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير